بسم الله الرحمن الرحيم قل أ و ح ي إ ل ي أ ن ه استمع نثر من الجن فقالوا, فقالوا انا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أ ح د ا